استووا استووا أقيم سفوفكم واعتديلوا الله أكبر الله أكبر, الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعادي ذا حاس المريات قد حاس المغيرات صبحا, صبحا فاثرنا به نفعا وسلطا به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه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 الله الله أكبر, أكبر. صعي الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْقَوَارِعَةَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا انت موازي خوف امه وما ادراك ما هي نار حاميه الله